في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينظر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا۟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 رَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَن تَخَافُونَهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فَأقِم وَجههَكَ لِّينقَيِّمِ مِ قَلِأَ يَأتِيَ يَومُ ل مَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللهَِّ يَومَئِذِ يَ الصَدد مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيهِ كُفْرُهُ وَمَدْ عَامِلَ صَالِحَم فَلِأَمْ فُسِهِم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 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 وَقَالَ الذي نَأُوتُ الْ العِلْمَ وَالْإِمَانَ لَقَدَ لَ بِسْتُم فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَ يَوْمِ الْ البَعْسِ فَهَاَا يَوْمُ الْ البَعْثِ وَلكَِّكُمْ كُتُم لَا تَعلَمُون فَيَوْمَئِذِ الل يَ فَعَُّينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُم وَلهُْ يُسْتَعتَبُون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 فَصْبِ إ وَعدَ اللهَِّ حَُ وَلاَا يَْستَخفًا النَّكَ الذيينَ لا يُوقِون